ما الذي تريدون نريد بأن تستنير العقول وأن يعرف الحق من يجهلون نريد بأن تستقيم الحياة فلا من يضل ولا من يخون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوريا عمور وأن يعبق العدل بين الوراء سلاما وأمنا به يسعدون وأن يربط الحب بين القنوب فيشعر بالفرحة البائسون وأن يعبق العدل بين الوراء سلاما وأمنا به يسعدون وأن يربط الحب بين القلوب فيشعر بالفرحة البائسون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن ينشأ وأن في مهده سويا على نبض قلب حنون يغذيه بالنبل والمكرمات ليبزغ جيل العفاف المصون وأن ينشأ الطفل في مهده سويا على نبض قلب حنون يغذيه بالنبل والمكرمات ليبزغ جيل العفاف المصون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره محمود ويصعد مجتمع ماجد يعز البنات به والبنون ويحتضنا الكون عفو الإله ويسترجع الراية المسلمون ويصعد مجتمع ماجد يعز البنات به والبنون ويحتضنا الكون عفو الإله ويسترجع الراية المسلمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دسل Soya Nammur. وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعبون يقودون من زاغ نحو الهدى قوافل شثتها المبطلون ويقتبس الفكر إلهامه من الحق لا من ضلال الظنون يقودون من زاغ نحو الهدى قوافل شتتها المبطلون ويقتبس الفكر إلهامه من الحق لا من ضلال الظنون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ذل دستوره ينعمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوريا عمود هنالك يزهر فجر جديد على أمة حرة لا تهون وتعان الجباه لرب السماء وفي بابه يهرع التائبون هنالك يزهر فجر جديد على أمة حرة لا تهون وتعان الجباه لرب السماء وفي بابه يهرع التائبون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعبون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعبون يحكم الناس شرعا السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون.